ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم حرمات الله أهو خير له وأحلث لكم الأنعام إلا ما يثلى عليكم فاجتنبوا الربتن الأوثان واجتنبوا قول الزور وأحلث لكم الأنعام إلا ما يثلى عليكم فاجتنبوا الربتن الأوثان واجتنبوا قول الزور